ولا تطع كل حلّ في مهين هماز مشائِب نميم من ناعل الخير معتد أثيم عتُل بعد ذلك زنيم أن كان ذمالي وبنين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 ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتمادوا مصبحين أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين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 بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يقشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وَقَدْ كَانُوا يُذَعُونَ إلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدِرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ يَدِيمَتِينَ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 لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين